إ ذ اوى الفتيه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا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 ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ه م ب س ل ا ن بين فمن أ ظ ل م م ن ا ف ت ر ى ع ل ى ا للعلوم ه كذبا وإذ ا ت ز ت م ا يعبدون إ ل ا ا ل ل إلى ه فأو ا ل ك ه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 أ و ل ئ ك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار, تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أ ش ر ف بربي أ ح د ا ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما ش ا ء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 فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصدا قال ارايت اذ اوينا إ ل ى ا ل ص خ ر ة فاني نسيت الحوت